117. لا وإلى ربي لأهدن خيرا منها منقلبا 118. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من فَاتَّخَذْتُ ثُمَّ سَوَاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّ 119. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله 110. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنة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 وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أمه فقفيها وهي خاوية على عوشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربى أحدا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 وَالضَّرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنَّ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا